بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف في خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحبة الفضلة دائما أشكو الواحد يقول صمت بس أنا ما أحس مر علي عشرين رمضان ثلاثين رمضان عشرة رمضانات ما أحس بشيء تغير يعني هو أنا أنا نفسه ممكن أتغير للأسوأ شوي بس ما أحس إن في صار عندي شيء، ما أحس بلذة طعم، لأجل ما عفوا نصلي بس نتحرك ما نحسب شيء، نصوم بس نجوع، لأجل هذا جاءت الآيات حتى تبين لنا وشو نصوم. نصوم وكيف نصوم وكيف نصلي وكيف نحس في طعم هنا لا لا يستشعره ولا يترجم هذه اللغة إلا هذا العضو الذي بين جنبي وجنبيك حبيبي الغالي، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا حق الامان وما قال الناس القضية الآن يكلم قضية فيها قلوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه يا ربي ما الحكمة لعلكم لأجل أن تحصوا على ثمرة الثمرة هذه إحنا يا جماعة أكثرنا ما حصلها الآن سنناقش كيف ليش ما حصلناه إيش لعلكم إيش ما المقصود يا رب الثمرة من هذا الصيام هل قضية عشان لعلكم تجوعون لا هذا الحل فهمناها يا جماعة هل لعلكم تعطشون لا إذن لعلكم ايش لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون سبحان الله كلمة كثير نسمعها وكثير نقولها اتق الله لما نتقي الله عزيز واحنا يا جماعة الكلام سهل قالوا أمننا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ما نعلم لعلكم تتقون يا جماعة احنا صمنا من الصباح من فجر للمغرب الله عز وجل قال علكم تتقوىون إذا ما حصل في قلبك تغير إذا تحس إن خشيتك الله نفسها قبل ما تصوم وثاني يوم رمضان ثالث يوم رمضان نفسها يعني إقبالك على المعصية نفسها أعرف ان عندك مشكلة في قضية التقوى التقوى يعني لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا يا أبو ما هي التقوى نسمعها كثير عرف لنا قال أم أسلكت طريقا فيه شوق قال نعم قال ماذا صنعت سويت قال كنت أتقي وما أضع قدمي إلا في مكان أنا أعرف ما في شوق قال وهذه التقوى أن ما تقيب نظرك إلا إذا كان تعرف إنه ما راح يوديك في وطة كبيرة مع رب العالمين ما لا قبل أعرض الكلمة أعرفن علي رقيب أعيد فأبدأ أزن كلامي وعباراتي قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفهم الناس المساكين هؤلاء أمثال إيش معنى الصيام هل هو قضية نفجوع تفطر المغرب تسولي تبغى لا قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم هو يظن إنه صائم يعني يظن إن جزاء الصيام و الريان و ليس له صم إنه لي وأنا أجيبه يحسب أنه هو من هؤلاء من هذا الصمف الصائم قال رب صائم يظن أن ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش يعني بس جوع العطش طيب مو هذا الصيام لا قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من لم يدع قول الزور لاحظ القضية هي في البطن من لم يدع قول الزور لسانه ما صام والعمل به، تلقى دعدي غاضر يعاكس وي على على الشات مع وال مع المحادثات مع النساء ويطالع الأشياء المحرمة ويسوي الأشياء ويقول ويسوي، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إذا القضية مقضية جوع، إذا لن تجد لدة الصيام حتى تحقق ما أراده الله من الصوم لأجل هذا لو أقول واحد عنده 12 مادة. بشر نجحت هو ناجح في عشر راسب راس بفينتين ما يقول نجحت ولذة عنده من كثرة. عنده عندنا ص. مع أنه نجحت في عشر يقولك والله رسبت. وصبت في كم قال في اثنين. طيب ليه ما قلت نجحت إلا في 2؟ ما يقول لأن رسب. وعشان كده إحنا يا جماعة اكثرنا يرسب في قضية لذة ب... بالصيام وبالطاعة. المحاصر النهائي عنا ما صار له من الصيام إلا الجوع والعطش. لأجل هذا الأساسيات ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذه أشياء سهلة وأشياء هينة وأشياء هي في آخر الأولويات أهم شيء أنك تضبط الصيام من قال أن الصيام في النهار؟ من اللي قال رمضان جعشان في النهار؟ الصوم يا جماعة في الليل وفي النهار فلأن الصيام ما هو لأجل هذا الرجل يأتي يجن يقول يا رسول الله في الصحيحين يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت يعني خلاص أن أنا النار ليقلي قال لي قال أتيت أهلي يقول جمعت زوجتي في نهار رمضان أتيت أهلي والله والله الوضع مخيف إن جاي أهلك وتحسنك هلكت قال له النبي عليه الصلاة والسلام تصوم شهرين شوف القضية شوف التأديب القضية هي قضية شهوة الجوع وعطش يعني يقل خوفك من الله سبحانه وتعالى في خمس دقائق جمع فيها زوجتك لاحظ زوجتك اللي حلال في غير رمضان بل في نهار والله. بل لك أجر إن أتيتها سبحان الله هالخمس دقائق تدفع ثمنها شهرين إذا الدرس مو عشان جوع خمس دقائق يقل فيها تقوى عندك وتجامع زوجتك تدفع شهرين متابعين وتقعد تصوم هالشهرين كلها عشان لذة فقدتها في تحقيق التقوى من الله سبحانه وتعالى إذن يا جماعة قضية قضية الانتصار قضية النجاح في آخر السنة لا تتم إلا بأن تكمل وتحقق التقوى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فأحبة الفضلاء حتى نذوق طعم الصيام لابد أن تحس بقلبك تغير والرسالة الأخيرة لك حديث الغالي والنفسي قبلك كيف أعرف إني قبلت أو ما قبلت كيف أعرف أنا أعرف إن في كل ليلة كما قال عليه وسلم أسماء وتقاء تفعل الله عز وجل تلس لنتلبس بهم النار أو كيف أعرف إني أنا منهم ولا أنت منهم شف حالك بعد الصيام هل تغير هل صارت جزءك على معصية أقل هل صارت سرعتك الطاعة أكثر إذا فعلت هذا فعلم أنك قد قبلت والذين سدوا زادهم هدى وآثأهم تقوىهم فانظر لعملك في رمضان حتى هل قبلت النهار أو لا وبعد رمضان تعرف هل قبلت في رمضان أو لا أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجه الذي أشرقت له ظلمات أن يجعلنا وإياكم من من يؤد العبادة كما أمر فيجد لذتها في قلبه جربها أخي غالي وجربيها أختي. <تصفيق>